মানবতার সমাধান অ سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 تعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمد الله المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لَ كَِّرعَْكُم سَئاتِكُمْ وَلا أُدْقِلَ النَّكُم جََّاتٍ تَجرِي مِن ت تحتِْهَا الأنهَا فمَنْ كَفَرَ بعدَ ذلكِكَ مِنكُم فَقَ ضَلَّ سَو السَّبيل فَبِماَا نَقضمّ تَاقَهُم عَهُم وَجعلنااقُروبَهُم قاسه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 and I don't know السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين يا أهل الكتاب قد جاءت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 قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ أكبر. سمع اللَّهُ أَكْبَر मर मुज প্রয়োজন তোমাদের মাঝে আল্লাহময় এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ইচ্ছাকে মান দিয়ে চলে সংসে প্রতি নিস্ট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 من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كَتَبَ الله لكم وَلَا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 فلا تأس على القوم الفاسقين الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن أمد ربنا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 স্যৈ স্য়ে সেন স্য়ে স্য়ে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 ان يخرجوا من النار وما هم لخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا لكلم من الله والله عزيز حكيم فمن كان وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملخ السماوات والأرض يعذل من يشاء ويغفر لمن يشاء الله لمن حميده ইসলামের সাথে সংগত আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর খান মাদানিম জাহাঙ্গীর আলম जीवन बार्ता ज्ञान गर्भ आलोचनार मंच प्रति रविवार रत साढ़े नुन सम्प्रचार सकाल आठ टाइम टी रास्त समय उदाहरण शान जेटी वृद्धि पाए प्रत्येक दाना जाके इच्छा आपनी रास्ता मानवतार